أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا الله الحي القيوم لا يأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطابوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المثقى لن فصام لها. والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى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 هي خاوية على عروشها قال أنا يتيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كن لبثت قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى خلقه ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف نشزها ثم نفسها لحما فلما مات تغير له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير واذا قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولا فيل يقوم قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبر منهم نجساء ثم دعهم يأتينك سعيا ولم أن الله عزيز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 فقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتقعون ما فقو ثم لا يتقعون ما فقو من نو ولا أذل لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى والله وليل حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء كالذي ينفق ما له رئاء ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابر فتركه صلدا فتركه صلدا لا يقبرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم بتغار من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابر فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابر فقل والله بما تعملون بصير أيودت أحدكم أن تكون له جنة من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 يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا خبيثا تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد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 مَتَى فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَرُكُّهُ إِلَّا هُنُ الْأَلْبَابُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا بِالظَّالِمِينَ مِنْ أُنْسٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُهَا وَتُدْرُوهَا الْفُقَرَاءُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِهِمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وما تنفقون خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا بفقراء وجه الله وما تنفقون خير وفِي لَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُلْمُونَ لِلْفُقَرَى الَّذِينَ وَحْصِيُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ فَرْبًا فِي الْأَرْضِ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 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُغْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا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 وَالَّتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْغَ صَمْنُهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ حَقٌّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَيُّ مِنْ اللَّهِ وَفَلْيُمْلِلْ وَلِيُهُ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَظُنُّونَ بِالشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِلَى مَا ذُكِرَ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 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرها مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فاليؤدِّي الذي أتى من أمانته واليتق الله رب ولا تكتم الشهادة وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمُ الْقَلْبِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ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 والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أخرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا رسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت